لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَفْصِلُ صُبْحًا وَلَيْلًا وَيَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ دَائِبَاتٍ ۖ وَهُوَ الْغَاشِي ۖ اللَّيْلَ يَغْشَىٰ ۖ وَالنَّهَارَ أوحينا إليك، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين، ولا تتفرقوا فيه.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 لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله منه وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بين